السلام عليكم القادم ان شاء الله اجازه يلا والله انه في انطلاق ان شاء الله علم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفه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 وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه بل يكون فيه تقريب لمعناه وهذا من أسباب إعجاز القرآن فإذا قال, فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا إن المور الحركة كان تقريبا إذ المور حركة خفيفة سريعة، وكذلك إذا قال الوحي الإعلام أو قيل أو حين إليك أنزلنا إليك أو قيل وقضينا الى بني إلى بني إسرائيل أي أعلمنا وأمثال ذلك، فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي. هو اعلام سريع خفي والقضاء إليهم أخص من الإعلام فإن فيه انزالا إليهم وإيحاء إليهم والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على ورسوله ومما يعده بعض الناس اختلافا وينسبون ينسبون ذلك إلى مفسر السلف وهو في الحقيقة يشبه ما تقدم من حيث أنه اختلاف في التعبير، اختلاف تعبير، وانشد يقول إنه من قبل اختلاف التنوع، من ذلك. التفسير بالفاظ على وجه التقريب لا على وجه التحديد فان الالفاظ منها الالفاظ المترادقه تقدم والمتكافئه والمتباينة تقدم ذكرها والتمثيل لها وفي الألفاظ المتقاربة هذه بين المتكافية والمترادئ ويقول الشيخ ان إن ان الترادف في اللغه قليل جدا ما حقيقه الترادف الترادف هو اتحاد المعنى واختلاف اللفظ يعني الفاظ لمسمى واحد يقال لهذه الالفاظ التي يعني اتحد معناها واختلف لفظها يقال انها مترادفه يقول الشيخ ان الترادف بهذا المعنى في اللغه قليل لكن كل ما هنالك أن تكون الألفاظ يعني متقاربة مع فروق مع فروق أما القرآن يقول إنه ليس فيه فرادة يعني يقول إما نادر وكأنه ما فيه ما عنده مثال أو معلوم وهو أشبه فيأتي عن السلف ألفاظ في تفسير بعض يعني أو عبارات في تفسير بعض ألفاظ القرآن لا تكون يعني دقيقة في تفسير هذا اللفظ لأنها تقريبية أو ذكرت على وجه التقريب لا على وجه التحرير لمعنى الكلمة ضرب لنا أمثى ضرب لنا يوم تمر السماء مرة إذا قال بعض المفسرين تمر يعني تتحرك كان هذا التفسير ليس دقيقا في, في معنى المور صحيح إن المور حركة لكن المور أخص من مطلس حركة حركة خاصة، وهي الحركة مع يعني اضطراب مع يشون ما؟ حركة خفيفة سريعة. في يعني ت... سريعة وخفيفة فيها تامور. لو شئت قلت إن تامور تشبه يعني. لفظ الموج شفت تقارب الكلمات يتضمن تقارب واشتراك في المعنى تامور السماء موضى يعني تتحرك حركه سريعه في ماده ما وراء تدل على هذا المعنى. في تفسير المور فيه في تساوته تقلب صحيح لكنه ما ما ما يدل أو ما يعبر عن مدلول كلمة تامور. وهكذا الأمثلة الأخرى إذا قال قائل أوحينا اليك الوحي الإعلام كان صحيح الوحي الإعلام لكنه ليس يعني مرادفا للإعلام الوحي الوحي إعلام خاص إعلام بسرعه وخفية وقل مثل هذا في راغة فراغ الى اهله فجاء راغ اقراها في التفسير راغ ما هو ذهب الى اهله فقط لا راغ, راغ قيل يعني ذهب اليهم بسرعه وخفيه لان هذا الشان الكريم يعني ينسل ويروغ الى اهله لاعداد الضيافه دون ان يشعر به الضيف برحا الى اهله فجاء راغ جاء بسرعه غبيه وجاء بعجل انسان فجاء بعجل انسان راغ فلو قال ذهب كان فيه قصور عن عن ما في راغ من الدلاله ومثل الشيخ وقضينا الى بني اسرائيل يعني منهم من قال انزلنا او اعلمنا أو لكن قضينا اليهم قضينا الى بني اسرائيل فيه اعلام كذلك اعلام إعلام خاص حكم بوحي وإنزال والأهل يقول إنه يعني مضمن معنى اوحينا إلى بني إسرائيل أنزلنا إلى بني إسرائيل ولم يقل وقضينا بني وقضينا أن بني إسرائيل لا يفسدون لا اوحينا الى بني اسرائيل لتفسدن يعني اعلمناهم انهم سيكون منهم كذا وكذا, وكذا أعلمنا اوحينا اليهم وانزلنا اليهم انهم سيكون منهم الفساد مرتين لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا سيأتي ذكر شيخ لبعض الكلمات مثل الريب الريب كثير منهم في الشك لا ريب فيه لا شك فيه لكن سياتي وهو شاهد لما نحن فيه الريب شك خاص شك مع اضطراب وقلق دعما يريبك الشيء الذي يعني تخاف منه تخاف منه والشيء الذي يشق في حرمته المؤمن يقلق منه قالوا كل آل يعني هذا إذا قال بعضهم قضينا أو حينا أو قال بعضهم أنزلنا او قال بعضهم مثلا يوم تمو السماء يعني تتحرك او تطلب او كلمات من يكون هذا من اختلاف التنوع بسبب اختلاف بسبب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 ضمنا معنا نجيناه وخلصناه نعم. وكذلك قوله يشرب بها عباد الله ضمنا يروى بها ونظائره كثيرة. هذا ايضا يعني يشبه ما قبله يشبه ما قبله وهو أن العرب تضمن الفعل معنى فعل آخر وتعديه تعديه. هذه كقاعده واسلوب أسلوب من اساليب العرب. تضمن الفعل معنى فعل آخر ثم تعديه تعديت ذلك الفعل المنطوي في الفعل المنطوق تضمن الفعل المنطوق معنى فعل آخر غير منطوق به فتعدي ذلك الفعل المنطوق بما يتعدى به المعنى المضمر غير المنطوق هذا من من شان العرب في لغته يقول بناء على هذا فالذين زعموا ان الكلمات ينوب بعضها عن بعض والحروب حروب الجر ينوب بعضها عن بعض هذا غلط ومن أمثلة ذلك كثير عندهم ولا اصلبنكم في جدران يقولون معناها على النخل ففي بمعنى على هذا على طريقه الكوفيين واما على طريقه البصريين فمعنى لا صلبنكم مضمن معنى يعني ادخلكم في جنود النخل تضنيب من شده الصلب ها ي ي يلتصق تلتصق الاجساد بال بالجلع النخل حتى كأنه قد أدخل فيه وصلبنكم في جلع النخل ومن هذا القبيل قوله تعالى في شأن نوح نصرناه من القوف المعتاد إيسو قال على, على فالكوبيون يقولون الحروف ينم بعضها عن بعض فيقولون ونصرناه من القوم أي على القوم فمن بمعنى على اتبس وهكذا قوله تعالى ولكن تعالى عن الخصمين يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل في يكون قال لقد ظلمك اجل نعجتك يكون نعاتي افضل نعجتك اجل نعاتي يكون هناك افضل من هذا من يعني تعبير ما يعطي المعنى الحقيقي لسؤال نعجتك إلى نعاجل مع نعاجل بل سؤال نعجتك مضمن معنى الضم بسؤال نعجتك ليضمها إلى نعاجل أو بضمن نعجتك إلى نعادة فيكون الفعل حينئذ يعني دال على أمرين على السؤال الذي هو مدلول اللفظ المنطوق وعلى الجمع والضم الذي هو معنى الفعل المضمن للفعل المنطوق ومن أمثلة ذلك هذا مشهور عندهم عينا يشرب بها عباد الله ان الابرار يشربون من كاس كان المزاج او عينا يشرب بها عباد الله المعتاد ان يقال عينا يشرب منها فقال الكوفيون الباب معنى من يعني هذا سهل سهوله لكن يعني أحسن منه هذا يعني دلالة اللفظ على معنى واسع ومتعدد. عندما يشرب بها ضمن معنى يروى بها، فأفادت الكلمة معنيين: الشرب والري. انهم يشربون منها ويروون بها واكل نظائر هذه الأمثل كثير والتضمين يعني ارجح من القول بتناوب الحروف بعضها عن بعض لا بل هي بل القول الذي هو أبلغ وأدل هو هو القول بتضمين الفعل معنى فعل اخر ثم تعديته بما يتعدى به وهذا نوع من إعجاز القرآن حيث جاء بهذه الأساليب البديعة فتكون الكلمة داله على المعنى معنى الفعل الملفوظ ومعنى الفعل المطوي في الفعل المضمن معنى الفعل المنطوق يكون هذا منه اختلافهم يعني بسبب الاختلاف في يعني قضية الترادف بين هذه الحروب هل ونصرناه من القوم من خلص بمعنى على وانت هذا يقول لفريق يقول نصرناه يعني من القوم يعني على القوم نصرناه على القوم والقول الثاني هو الراجح أن الفعل نصر مضمن معنى نجى ونصرناه أي نجيناه من القوم الذين كذبوا باياته ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياته ونوح للبلاد انهم قبل فنجيناه واهله من الكرب العظيم ونصرناهم من, من القوم الذين كذبوا باياتنا انهم كانوا قوم سوء فاغرقناهم اجمعين فماذا التضمين هو مذهب نحاه البصر يعني القول بتضمين الفعل معنى فعل هو قول نحات البصر والقول بتناوب الحروف والالفاظ هو قول نحات ألقو نعم قال رحمه الله ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب تقريب مثل تمر تحرك يوم تمر السماء يعني تتحرك نعم هذا تقريب وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة نعم. كما قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك الشيء و... الذي تجد فيه حرج وقالك اتركه مثل القلب مطمئنة إليه النفس مطمئنة إليه القلب وقوله استفت قلبك البر مطمئنة للنفس والإذن ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه النفس في حرج نعم وفي الحديث أنه مر بضبي حاقف فقال لا يريبه أحد ذا في مسيرهم إلى الحج محرمين مر بضبي حاقف قد لجأ إلى يعني بعض ما يقتقي به فقال لا يريبه أحد يعني لا يعرض له أحد وينفره ويخيف لا يخيفه أحد نعم فقال لا يريبه أحد فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة فالريب ضده ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه وكذلك اذا يعني قلت الشك يتضمن القلق لان الشك متحير والحيره توجب قلق لكن يقول ان لفظ الشك لا يدل على نعرف يعني من حيث الاستلزام اما اللفظ لا يدل على معنى الاضطراب والحركه بخلاف الريب فانه يدل على ذلك لا الصدق طمانينه والكذب ريبه كذب يعني الانسان اللي عنده حس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 من شواهد ما تقدم ان القرآن له اسماء تقدم ان القران له اسماء واسماؤه متكافئه من نوع الأسماء المتكافئة كما قلنا في السيف وأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم لكن بسبب هذا التكافؤ صارت اسماء القران يفسر بعضها ببعض فاذا قال قائل ذلك الكتاب لا ريب فيه الكتاب او القران صادق الكتاب القرآن، وذلك إشارة للبعيد، وهذا إشارة للقريب. فإذا كان القرآن موجود حاضر بينه إذا فما وجد ذلك ذلك؟ يعني هذا الذي جالس المعنى يقول شوف ذلك، يقول شوف هذا. كتاب بين يديك ثم هذا يعني. هذا هو هذا إشارة القريب لكن ذلك إشارة للبعيد بعد المسافة أو بعد المنزلة ولهذا يقول في قولة عن ذلك الكتاب إن الإشارة إلى علو مرتبة ذلك الكتاب أي ذلك هو الكتاب العظيم عالي القدر فليهذا اشير إليه بإشارة البعيد من فسر الكتاب بالقرآن فهو من التفسير التقريبي فهو من قبيل التفسير بالمقارب فإن لفظ القرآن اسم لهذا الكتاب والكتاب اسم فهما لمسمى واحد للقران لكن الكتاب يدل على انه مكتوب فالرساله لا تعد كتابا الا اذا كانت محررة كتاب رساله خطيه كما يقولون رساله خطيه هذه كتاب لكن رسالة شفعيه كتاب لا اذا الكتاب القرآن، الهدى البصائر، البشير، النذير، الفرقان، كل اسمان لهذا. ولكن كل اسم له دلالة. فإذا قال المفسر ذلك الكتاب يعني القرآن هو خر. لكن لكنه يعني لم يقصد تفسير كون الوحي المنزل على محمد إنه الكتاب فإن له أسماء إنما قصد التعيين إن هذا الكتاب المشار اليه هو والا فرق بين الكتاب وبين الكتاب فالكتاب يفيد ان هذا القران مكتوب وفعلا هو مكتوب في اللوع المحفور وهو مكتوب في صحب الملائكه ومكتوب في صحب المؤمنين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الله لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة وأكد قال قال الهدى هو القران صح هو القرآن لكن الهدى له دلالة القرآن قيل إنه مصدر وهو في العقيدة مصدر والمصدر ياتي في موضع في موضع اسم المفعول فالقران مصدر قرأ يقرأ قرآنا ويطلق هذا اللفظ على اسم المفعول يعني المقروء المظهر في معنى الاظهار القر بمعنى الإظهار الاظهار والكتاب في معنى الكتاب والهدى في معنى الهداية والدلاله نعم نعم ونحن نعلم أن عامه ما يضطر إليه عموم الناس من الخبر. الخبر. فإذا قال أحدهم أن تبسل أي تحبس هذا مثال أيضا تنوعت عبارات المفسرين عن تبسل تبزل هذه الآية ما لها نظير في القرآن إلا في هذا الموضع كلمتين ولكن به أن تبزل نفسهم بما كسبت ليس لها ولي ولا سفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخر منها اولئك الذين أبسلوا بما كسبت أن تبذل أولئك الذين أبسلوا فعلى كلمتين هذه واحدة فقال بعضهم تحبس إن الذين أبسلوا يعني حبسوا وقيلة تهنوا ذلك الذين أبسلوا بما كتبوا وذكر بي ان تبسل أي تحبس أو قال بعضهم أن ترتهن أو ترهن في وجود إن هذه الألفاظ متقاربة وهذه التباتير متقاربة والابتسال يعني أحفظ من مطلق الحبس ولايك الذين أبسلوا بما كسبوا. عبارة المفسرين عن هذا لم تنوعت لكن كلها تأتي مقربة للمعنى نعم بعد أي تحبس وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك لم يكن من اختلاف التضاد نعم بل اختلف تنوع كل هذا تفسير القرآن الكتاب بالقرآن أو تفسير الهدى بالقرآن وما إلى ذلك هذا كله من التفسير من قبيل التنوع نعم من قبيل اختلاف التنوع نعم وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم نعم بعد وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا فإن مجموعة عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين هذا اقتراح طيب يقول جمع عبارات الإنسان إذا أراد تفسير آية فليجمع اقوال المفسرين هذه العبارات المختلفة فإن جمعها مما يعين على فهم الآية لأن كل واحد عبر هذا عبر بلطق وهذا عبر بمثال وما أشبه ذلك فإذا جمعت أقوال المفسرين يعني اهتدى الباحث إلى المعنى المراد ب... اهتدى إلى المعنى المراد يعني ب... ب... بدقه دون أن تختلط عليه دون أن تختلط عليه وتختلف عليه عبارات المفسرين وين وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا. نعم. فإن مجموعة عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. نعم. ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم. يقول مع ما تقدم من بيان أن اختلاف. السلف التسير من قبيل اختلاف التنوع، وذكر من يعني هذه التقسيمات ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف التنوع منشأه يعني تعدد الأسماء واختلاف المعاني والصفات في هذه الأسماء او الاختلاف في بيان المعنى بالمثال فهذا يذكر مثالا والاخر يذكر مثالا الو... او الاختلاف بسبب الكلام في اسباب النزول فيقول ان جمع عبارات السلف المختلفه مما يعين على فهم الايه لأنه بجمعها يمكن استبعاد ما يترجح ضعفه وإلا فالبقية مدى أن تجمع وتكون معبره كما يقول ابن جرير والصواب من هذه الأقوال أن الآية تعمها معناه إنه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 وتعيين شهر رمضان والصواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك ثم إن اختلاف الصحابة في الناس هنا هذه مسألة وهي إنه نقول لا بد من نوع اختلاف محقق لكنه قليل كما اختلف السلف ومن بعدهم في احكام يعني في الأحكام يعكام فعال المكلفين كذلك اختلف الصعابة يعني في عدد من مسائل الفرائض وهي قليلة بالنسبة لما اتفقوا عليه وقد يحصل اختلاف في مسائل يعني في مسائل الاعتقاد وهي قليلة يعني وقوله محقق يعني اختلاف تضاد اختلاف محقق لا اختلاف تنوع <تصفيق> اخر, فترة. آخر فترة. يقول ونحن نعلم ان عامه ما يضطر اليه نعم آل آل مهم. يقول ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم المسلمين لا بد ان يكون مبينا و... وثابتا ومتفقا عليه بل هو متواتر وضرب الامثله بالصلاه والصيام والزكاه والحج في هذه فرائض على الاعيان الصلاه فرض عين الزكاه فرض عين على من ملك النصاب في رمضان يعني فرض عين على كل مكلف قادر بالشروط المعروفه والحج كذلك فكلها يعني قد يعني يعني ما كلها ثابتة عند المسلمين ومتواتره ومعلومة من دين لذن بالضرورة لأن أحكام يضطر إليها جميع المكلفين. وهذا من الله كلما يلقي سير الكلام مقياً أن كلما اشتدت الحاجة. إلى شيء كان ميسرا وأسبابه مهياه للناس يقول في هذا المعنى شرعا وقدرا فانظر الى ضروريات الحياه اذا اوفر ما تكون ويضرب لهذا مثلا بالماء والهواء أليس أيسر الأشياء على الماء والهواء وحاجة الناس إليها أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب الهواء والشجين وكذلك في المسائل الشرعية يقول كالتوحيد فالدلائل عليه أعظم واظهر من الدلائل على غيره وهكذا وهكذا فكلما عظمت الضرورة واشتدت العاجة إلى شيء كان يعني أسبابه وطرقه ودلائله أسبابه ايسر ودلائله اظهر والله أعلم. الجملة أعلم قال رحمه الله ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم هناك بل متواتر فيه الشيخ محمد استشرف العباره لا قال شوف يقول ونحن نعلم ان عامه ما يضطر اليه عموم الناس من الاختلاف معلوم لا لا معلوم هذا من الاتفاق او الاحكام في الاحكام وراها الاحكام في السحه الاحكام صوري على الشيخ محمد ناكري صوري على الشيخ محمد ناكري صوري على الأحكام نعم بس صوري على الأحكام نعم الأحكام يعني ديها, ديها الحاء والخاء بين التقارب اختلاف نعم صوري ونحن نعلم, نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الأحكام معلوم نعم بل متواتر عند العامة او الخاصة اختلاف ذا نعم كما في عدد الصلاوات ومقادير ركوعها ومواقيتها ومعناه انه لا اختلاف فيه دام انه معلوم كل ما يضطرون هنا الناس فانه متواتر فلا اختلاف فيه كل ما يضطر إليه الناس لو جاءت الاختلافة أو من الاختلاف نعم مش المعنى معلوم جدا جدا نعم ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك ما في ما في اختلاف في موضوع الحج الناس ها ولا اختلاف في زمن الحج ايام الحج ها ما في واحد يقول الحج يكون في في اول الشهر بعضهم يقول في اخر الشهر لا ايام الحج معلومه اصلا الحج شرع معلومه الـ الـ الـ يعني مواضع الحج معلومه عرفه مزدلفه ومنه وموضع الطواف معلوم وهكذا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 ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الله والاختلاف يقول هنا الخلاف وجد في بعض الأحكام في يعني من عصر الصحابه اختلفوا في بعض مسائل الفرائض كمثلة الجد والاخوه والمشركة ومسائل أخرى يعني معدودة تصل إلى كذا. مسائل ربما وصلت إذن ذكر أن نقيم في إعلام الموقعين هذه الم... هذا الاختلاف لا يوجب ريبا في شائل المسائل التي اتفقوا عليها فإن هذه المسائل التي اختلفوا بها قليلة في جانب ما اتفقوا عليه ومسائل البرايا تتعلق بمن؟ تتعلق بنيات الأصول، الابوين الأم والاب، والجدات، والفروع، الأولاد، بنين وبنات وأولاد البنين، وكذلك الحواشي، الإخوة، والأخوات. وبالاخوه الْإِخْوَةِ شفع لاب والعمومه وابنائهم هم لاغوين اولي اد معظم هذه المثال ما في اخره اه كله ويكمل ت ومما يهون امر الخلاف في مساله الجد اخوه لانه الخلاف فيها حاد يعني بين الصحابه في اختلاف تباين فابو بكر وكثير من الصحابه يعدونه ابا الجد ابا ويسقط به الإخوة وعمر ومن وافقه زيد بن ثابت يعدونه يعني يرث معه الإخوة ولهم يعني تفصيل في ميراث الجد مع الاخوه والاخوه مع الجد مقرر ومبين ومفصل في هذا العلم علم الفظائر يقول الشيخ ان ايضا مساله الجد يعني بالقياس الى بقيه المسائل نادره قليل هذا يعني الغالب من الذي يرث الولد ابوه هذا الغالب اكثر من ميراث جده يا و... ثم يلدو ابنائه يعني آ... الاخوان يسطون بالابن قص كلهم كلهم يسطون بالابن اذا صار في ابن او ابن ابن فلا ميراث لاحد من الاخوان كلهم ولهذا يعلم انها يعني صوره الجد والاخوه انها قليله بالقياس إلى بقية صور مسائل الفرع نعم قال رحمه الله والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل والذهول عنه يقو... والذهول نعم خفاء الدليل والذهول عنه نا. وقد يكون لعدم سماعه نعم وقد يكون للغلط في فهم النص وقد يكون لاعتقاد معارض الراجح فالمقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيله. هذه الجملة هي يعني أهم ما عرض له في رسالته المعروفة رفع الملام عن العلمة العالم. يعني في مختلا يعني في أمر الاختلاف الذي بينهم وترك بعضهم لبعض ترك بعضهم للعمل ببعض النصوص. يقول الاختلاف اختلاف العلماء في الاحكام اما يعلنوها اسباب لا يتعمدون مخالفه النص هذا هو الاصل المهم انهم لا يتعمد أحدهم مخالفه النص من الكتاب او السنه لكن قد يكون الاختلاف سببه يقول خفاء الدليل يكون الدليل خفي عليه يعني خفي عليه فهمه او ذهل عنه ذهل عن دلاله هذا النص على هذا الحكم ذهول او لأنه ما بلغه ما سمعه أصلا ما بلغه الحديث هذا الكثير يعتذر به عن الصحابة عن ترك بعض الصحابة لبعض إيه لبعض الأحاديث أنه ما بلغ هذا مما يعتذر به عن من خالف بعض النصوص أنه لم يسمعه لم يبلغه او أنه يعتقد في تصوره أن لهذا الدليل ناسخ انه هناك ناس لهذا هذا الحكم فهذه الاعتذارات التي ذكر الشيخ او يبلغه ايضا هذا من ما أضافه او يبلغه الدليل لكن من طريق ضعيف لا يعتمد عليه لا يعول عليه فهو معذور في تركه العمل بهذا الحديث فهذه اهم الاعذار التي تكلم انا في ذلك في تلك الرساله وهي رساله قيمة رفع الملام عن الائمه الاعلى لان الشبهه كيف كيف الصحابه والائمه يخالفون بعض الادله يخالفون بعض الاحاديث هذه جماع اسباب اختلافهم وتركهم للعمل ببعض النصوص اعدوا الجملة هذه قال رحمه الله والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل والذهول عنه وقد يكون والذهول أو الذهول عنه عندي بالواء ماذا يعني يقول عندكم أو, أو تمام هذا أبقى عندي أشبه لخفاء الدليل أو الذهول عنه قد يكون ظاهر لكن لا يعني الإنسان يذهل ولم كان ذاكي يذهل عن الشيء انظروا إلى سبحان الله قصه خزيمه بن ثابت لما الرسول اشترى فرسا من اعرابي ونقدوا الثمن ثم جاء الاعرابي وقال ما اعطي الثمن قال نقدته اعطيتك قال ما اعطيتني من يشهد جاء الى جامع بعض الصحابه وقال احد منكم من يشهد لي من يشهد للرسول سبحان الله سكت لا إله إلا الله فجاء خزيمة قال نعم أنا اشهد لا إله يعني موقف عظيم كيف إيه والله إننا نشهد ونحن لم نحضر لأننا يعني أصل ديننا يقوم على تصديقه في كل ما يفضل صلى الله عليه وسلم اللهم صل على معصوم من الكذب فيما يخبر به عن الله وفيما يخبر به عن غيره فشهد فكان من جزائه ان جعل الله شهادته بمشهاده عدلين هذا من الدهون لهل له له وللامر تصدقون تصدقونه في خبر السماء يكون ما يقدر به نعم كامل الذهول أو الذهول, أو الذهول. أو الذ... قد يكون لخفاء الدليل أو الذهول عنه وقد يكون لعدم سماعه وقد يكون للغلط في فهم النص لا غلط فهمه على خلاف نعم وقد يكون لاعتقاد مرا... معارض راجح فالمقصود هو الثاري أو يكون اللفظ محتملا ويكون في ما مهم غلط لكن كل منه يعني النص محتمل واعتبر هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه لا يصلي أن أحد منكم إلا في بني قرية منهم من, من تمسك بظاهر اللفظ ومنهم من نظر للمعنى ففريق صلوا في الطريق وفريق أخروا الصلاة قالوا لو لو غابت الشمس ما وصلنا ما صلينا العصر يقول ابن القيم فالذين صلوا في الطريق هم سلف أصحاب المعاني والآخرون سلف لأهل الظاهر الشيخ محمد أسكار على الدهول مثلنا. ها إلا ها sudana ayana لا, إيه لا. حدد الموقف حدد اي نعم الشيخ الان فصل فصل نعم زين على الزهول بس. قال وقد يذهل عنه أن يكون ذاكرا له ولكن نسيه. مم. ثم وقد يكون لعدم سماعه يعني ما مثل له بواقع لا, لا ما ذكر طيب اكتف اكتف احسن الله اليك هذا سائل من الشبكة يقول انتشر في هذه الأيام كتابة عبارتي إلا رسول الله فهل ترون جواز استعمال هذه العبارة لا أرى جوازها لأنها لا تفيد شيئا لا تفيد هي عندي أشبه من يعني تشبه ذكر الصوفية الله الله نحن لكن نعلم ان مقصود الذين كتبوها يعني كل شيء ولا الرسول تقربون حماه ومقامه وحرمته هل مراد من كتبها لكن اذا نظرنا لتحديد اللفظه الا رسول الله اللي ما يدري عن القصه ويقول إلا رسول الله فيه وش فيه إلا رسول الله وهل هو صحيح يعني سبوا كل أحد إلا رسول الله هذا سيستقيم الكلام سبوا كل أحد إلا رسول ماذا غلط نعم أحسن الله إليك هذا اخونا زكريا من ليبيا يقول سماحة الشيخ نسأل عن حكم فعل عملية جراحية لشخص خنثى مشكل بحيث يتم تعديل خلقته ويتم تحديد نوعه إلى ذكر أو أنثى الله ما لا مال ماذا؟ مثل هذا لا يكون إلا لخنثى والخنثى ذكر هو العلم بأنه الذي له آلة ذكر وآلة أنثى ثم إنه عندما يولد يقولون إنه يصير إلى أحد النوعين إما أن تغلب عليه الذكورة فيصيره تجري له أحقام الذكورة وهناك عند الفقه الخنثة المشكل هو الذي لا يتبين فيه يبقى على حاله ومما يميز الذكر مثلا قالوا أن تنبت تتفلك يتفلك ثدياه هذه يقتضي ومما يميزه للذكور عن تنبت له اللحية ويميزونه بعلامات كذا وبالميول وبالبول مثلا من هذا أو هذا ومن هذه يعني علامات يعني تلحقه بأحد النوعين لكن لله الحكمة البالغه قد يكون مثلا قد تغلب عليه مثلا احد يعني النوعيه يعني تغلب عليه الذكوره ثم بعد ما شاء الله تتغير الحال وتغلب ويغلب عليه جانب العنوده حتى سمعت بلغ لأنه في بعض التاريخ أن يعني إنسانا خنثى كان في أول أمره أما وتزوج يعني انثى وتزوج وولد له ثم غلبت عليه جانب الذكورة فتزوج وولد له أبا فصار أما لبعض وأبا لبعض كذا يحكى وما ذكرت من جواز إجراء عملية لتحويله حسب ال... يعني ما قوي عنده من النزعتين لا من يعني لأنه وأما تعويل ذكر خالص خلقي هذا لا لا أظنه يكون أبدا لا يكون لا no. بسم الله ليك ويسأل أيضا خونا زكريا قل جاء في السنة الأمر بالدعاء بالبركة إذا رأى المرء ما يعجبه لكن نلاحظ أن الكثير استبدلوا هذه العبارة بمقولة ما شاء الله فهل لهذه العبارة أصل في السنة؟ ما اعلم ما اعلم أخذوها كأنهم أخذوها من قول صاحب ذاك المشي قال له صاحبه وهو يحاور اكبرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي اعلم ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا كان الناس خذوها منها ولكن قول القائل إذا راى شيئا ما شاء الله معناها هذا ما شاء الله يعني هذا لا بحولي وقوتي بل هذا من فضل ربي هذا ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني لم يكن هذا بقوتي وبمحرم مشيئتي إلى آخر يعني اعتراف بالفضل لله وبالربوبية لله وبالقدرة لله وكما كما تقول بعبارة ما شاء الله ايضا بعضهم يقول أذكر إلا أقول لا إله إلا الله وذكر الله خير وبركة إن شاء الله لعل هذا يطرد ما في نفس الحاسد من من الحسد نعم إن شاء الله إليك وهذا سائل نعيف من الشبكه يقول شيخنا نسأل عن عبارة كل مجتهد مصيب او كل من طلب الحق لا بد وأن يصل إليه هل هذه العبارات صحيحة؟ كل مجتهد مصيب ليس بصحيح بل كل مجتهد مأجور على حد قول صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد العاطف الأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأقطع هذا العديد رد هذا العديد رد صاريح على هذه المقولة إن كل مجتهد مصيب لكن بعضهم يطلق على يعد مصيب إنه إن شاء الله مأجور ويتجوز إنه على خير كل مجتهد على خير كل من طلب الحق إيش؟ يقوله كل من طلب الحق لا بد وأن يصل إليه كل من طلب الحق فحريل أن يوفق له بس أما لا بد يعني ما يعني قد, قد لا يوفق له مثل المجتهد المجتهد أليس طالبا للحق يعني الرد على العبارة الثانية هو الرد على العبارة الأولى المجتهد قد يخطئ إذا وصل إلى الحق هل كل مجتهد هل كل مجتهد المجتهد في معرفة احكام الشريعة أليس هو طالب للحق طالب للحق وهل كل مجتهد في ذلك لابد أن يصل إذا كاننا نقول إن كل مجتهد لا بد أن يصيب وهذا ليس بصحيح. هذا سائل يسأل حسن الله إليك يا شيخ وكتب أجرك ورفع قدرك ما رأيكم في تفسير الشيخ الشعراوي من حيث أنه يقرب معاني القرآن ويوضح العجاز البياني؟ والله ما أعرفه أنا ما وقعت عليه لكن له أقول يظهر له كغيره له عليه. ولا عندي والله خيبتك انا سمعت بعض حلقاته انه يتفسر القران بلغته العاميه المصريه يأتي باشياء من يعني يمكن من الواقع يعني فيها اشياء حزنه لكني ما ما عندي يعني ما أقوله في الحكم على تفسيره تعرف تفسيره وكثير كبير على كل أحاله وذكروا انه يعني على طريقتها يعني لا أدري بالضبط يعني يمكن في بعض آيات الصفات انه على طريقة يعني كثير من المشايخ مشايخ الازهر وغيرهم نعم no. بسم الله عليك هذا يسأل عن تفسير اعتنى بجمع عبارات السلف والتقريب بينها كما ذكر شيخ الإسلام ندري مجتوه يقول هل هناك تفسير اعتنى بجمع عبارات السلف والتقريب بينها ما أعرف اللي جمع هذا الدر المنثور في التفسير الم... الم... الم... المأثور نسيوطي كتاب كبير نقل فيها الأقاوي لكنه وقرب بينها وجمع بينها لا، لكن يعين يعني جمعها يعين الباحث نعم. أحسن الله يت هذا سائل من الشبكه يقول نسأل عن الأموال التي يكسبها أصحاب مقاهي الإنترنت هل هي حلال أم حرام وشكرا ما أدري مقاهي الإنترنت. يعني تختلف رواد هذه المقاهي تختلف أغراضهم فما أغراضهم ومن المواقع التي يدخلون عليها صاحب المقهى يمكنه يعرف الواقع فإذا كان الداخل عليها يدخلون على مواقع الفجور و والفواحش و... ويرتكبون بسبب ذلك يعني امور منكره يصبح الكسب حرام وبناء على التصور الاجمالي انه المكسب مختلط مختلف يعني الاموال التي يكسبها صاعد المقام مختلف لأن الرواد مختلطون تختلف اغراضهم فقد تكون نسبة الحرام أكثر وقد تكون أقل وهذا والله أعلم يقول أحسن الله إليك، إليكم شيخنا وقد هل توجد هل تجوز تزكية النفس ولو كان المرء مازحا كأن يقول انا شيخ جليل وهكذا ما ينبغي ما ينبغي هذا كذب هذا كذب هذا كذب نعم أحسن الله إليك هذا سائل أخونا أحمد من الشبكة يقول ما القول الراجح احسن الله إليكم في الحكم بغير ما أنزل الله أي نوع أي أي نوع من أنواع الكفر فقد كثر الحديث في هذه الأيام حول هذا ماجورين مأجورين كثر في هذه الأيام وقبل هذه الأيام وقبل هذه الأيام وقرى رساله الشيخ محمد ابن إبراهيم تجد فيها على اختصارها تجد فيها الشفاء إن شاء الله نعم وهذا يسأل حسن الله اليك عن البسمة داخل الحمى جلكم الله أرجو أنه لا بأس لكن تقولها سرا يعني عن هذا جمعا لأن الحمامات الآن ليست كالحسوس إلا العفنها الآن الحمامات يعني نظيفة وطيبه نقيه ما في إلا موضع الجلوس نعم هذا يقول أحسن الله إليكم هل إذا فسرت الرؤيا او هل إذا إذا فسرت الرؤيا نبني عليها مواقف وتصرفات أم لا مع العلم أننا لا نبني عليها حكم شرعي والله يمكن ممكن يبنى عليها يوسف عليه السلام بس الشان في التعبير والمعبر والله أعلم لكن يوسف في الصراع تفسير وبنى عليه يعني وأرشد إلى ماذا يعمل سبع تزرعون سبع سنين دابه فما عصدتم فدروه في ها فدروه في صنبلة إلا قليل مما تنقلون هذا معناه استعداد لسبع الشداد نعم. هذا السؤال الاخير يقول شيخنا الكريم أحسن الله إليك أشهد الله على حبك ما رأي فضيلتكم في المساهمة بالمساهمات التي يقال عنها ليس فيها ربا أو نقيه؟ هل هي جائزة والله أنا ما الحكم على عن تصوره والأقوال فيها مضطربة وأصحاب التخصص مختلفون و... على كل حال يعني هذا من فتن, من فتن هذا الزمان أن المسلمين يعني يعني انضموا يعني كما يقال إلى النظام, النظام العالمي الاقتصادي والعولمة وانتقلت إلينا الأنظمة الاقتصادية التي يعني هي من صنع الكفار نظام أنظمة ربوية وأنظمة التأمين وأنظمة الاتجار بطرق متنوعة كثيرة يعني حار فيها يعني الفقهاء وتشتبع عليهم كثيرا كل من بلاوي الارتبا في أحضان الكفار ومسايرتهم ونقل أنظمتهم إلينا دون, تن... دون تمييز ولا تنقية نعم okay, I'm going say a